شبكة الذكر الحكيم تقدم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمل وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل ولقد جاء حكمة بالغة فماتوا من نذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الدار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 ففتحنا أبواب السماء بما إم منهميل ففتحنا أبواب السماء بما إم منهميل وفجرنا الأرض يونا فالتقط الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد ترتناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر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 تضع الناس كأنهم أعجاز نخل من قعد، فكيف كان عذاب ونظر؟ ولقد يسرن القرآن للذكر، فهل من مدرك كذبت مود بن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 إِنَّا مُرْسِلُنَّا قَفِ فِتْنَسًا لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرْ فنادو صاحبهم فتعطى فعقر فكيف كان عذابه ونذر إن أرسل عليهم صيحته واحدة فكانوا فكانوا كهشيم المحتضب ولقد يكسر القرآن للذكر فهل من مذكر؟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 ولقد أنذرنا بقشتنا فتمنوا بنظر ولقد راوده عن ضيفي فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونضر ولقد صبحه بكرة عذب مستقر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 اَتُكَافِرُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الذُّنُوبِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنصَرٍ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم جوقوا ما استسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا كلمح بالبطر ولقد أهلكنا أشياكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صبغ عند ملك مقتدر